50 languages. 17 ون فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو ون جبم جخات شي توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل لا يوجد شارع امام المنزل لا يوجد شارع المنزل توجد اشجار بجوار المنزل توجد أسجار بجوار المنزل مر سيفاتر هنا شقتي هنا شقتي مش داجم بشرحابر هجي غبس كبر شئوه هنا المطبخ والحمام هنا المطبخ والحمام موديچ 19 هناك غرفة المعيشه وغرفه النوم هناك غرفة المعيشه وغرفة النوم ونابچر باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق أو شحال لكن النوافذ مفتوحه لكن النوافذ مفتوحه نيب اليوم الجو حار اليوم الجو حار نذهب الان إلى غرفة المعيشة نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. هَش هناك يوجد صوفة وكنبه. هناك يوجد صوفا وكنبه. شقات تفضل واجلس. تفضل واجلس موديتشي سي كمبيوتر هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري موديتشي سي ستيريو هناك جهازي استيريو هناك جهازي الاستيريو التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما